مؤسسه البشائر للانتاج الصوتي تقدم سهام الحق نعلنها بقوه وفي ابيان في يدك يا الحزامي مشاقنا سوم الاسلام تاوها وسددنا بمولانا سهامي سهام الحق نعلنها بقوه وفي ابيان تبيدك الحزامي ما شاقنا أسهم الإسلام تهوة وسددنا بمولانا السهامي على أذنب الإمارات عبوه تشلم دارة تنزل ركامي مجاهد حامل أربيجي ولوة يدام الأطموم القوم الليامي على اذنب الاماره عبوه تشلم دارا عه تنزل ركامي مجاهد حامل او بيجي ولوه يدام مرآت قوم القوم اللي آمي محكمه محكمة سموه وحنكت قاداتي السم الزؤامي بنادقنا تجي دقوة فاوه ورش الشاشات اناته والكلامي خططنا محكمه تفني سموه وحنكه قادت السم الزؤامي بنات ناتجي جد وتفوه ورا الشاشات اناته والكلامي لاستدراج مفاده رسوه وقع في بحرها يجمي ضامي نصابنا له كما إن ما بقاع الأرض ما يلقى سلامي بإستدراج ما فده رسوه وقاع في بحرها يجمع يضامي نصابنا له كما إن ما بقاع الأرض ما يلقى سلامي بفضل الله وطينا علوه وشتتنا الجحافل في المرامي كسرنا هايباته وصبح من شوه وناكمنا جموعه بانتقامي بفضل الله وطينا علوه وشتتنا الجحافل في المرامي كسرنا هايباته وصبح من وينك يا كلنا جموعه بنت سهام الحقي في أمين وشابوه نقيع الموت الغزي سامي شعاث وغبر فيها ديدنا دي اخوه رجاله بسالت ازي سهام الحقي في أمين وشابوه نقيع الموت الغزي سامي شعاث وغوري فيها دين الأخوة رجالتها بسالتها زمامي إلى ربز الكرامة والأخوة إلى جند الملاح والضرامي إلى بصار الشريعة والنقوة رجال القاعدة كل احترامي إلى ربز الكرامة والأخوة إلى جند الملاح والضرام إلى صار الشريعة والنقوة رجال القاعدة كل احترامي رفعت راسي يا قوم المروة وعدت ماجدنا عن المقام على نهج النبي سير بضوة ورب الكون ناصركم محامي رفعت الراس يا قوم المروه وعدت مجدنا علي المقامي على نهج النبي سيرو بضوه ورب الكون ناصركم محامي